ل ق ا ن ت م س ؤ ي مسؤوليه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه م ل ي ه م س ؤ و ي ه م س ؤ ل ي ه ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل مسؤوليه م ه م س ؤ و ي ه ي ه م س ؤ و ل فري ك وفي فري كورتس ع المنزل حتى ت ا شوية ا لا ي م ي ج ان يكون هناك ايضا ل يمكن ف ر ان ي ك و ي هناك ايضا يمكن ي و ان ي ك ل قطع التقرد ل ي هناك ايضا ب يمكن ان يكون هناك ايضا ولكن يجب ان يكون هذا هو المسير الذي يكون هذا هو ل م س ي ر الذي ي و هذا ا ل م س ي الذي ي ك ن هذا هو المسير ا ل ذ ن هذا هو ا ل م س ي الذي يكون هذا هو المسير الذي يكون هذا هو ا ل س ر الذي ي ك ن هذا هو المسير الذي يكون هذا هو المسير الذي يكون هذا هو ا ل س الذي ي ك ن هذا هو ا ل م ي ر الذي يكون هذا هو ا ل م س ر الذي يكون هذا هو ا ل م س الذي يكون هذا هو ا ل م ي ر الذي يكون هذا هو ا ل م س ر الذي يكون هذا هو ا ل س الذي يكون هذا هو ا ل م ي ر الذي يكون هذا هو المسير الذي يكون هذا هو ا ل م س ا ل ة ي ي ك ن هذا هو ا ل م ي ر الذي يكون ا هو المسير الذي يكون هذا هو ل م ا ل ي ك و ن ا هو ا ل م س ر الذي يكون هذا هو ل م ي ر ا ل ي يكون ا هو المسير الذي يكون هذا هو ل م ا ل ي ك و ن ا هو ا ل م س ر الذي يكون لما يقول انسان بتاع السود اه رايك في السود الزمان يبقى ناخد ا س ي ن جميله بس هو ج ا ر ما عم ي ب ر عن تدريج ا ل م س ل و ل و و ض ه اللي ت ه ما عم يكبر عن تدريج المسلسول يبقى المفروض ان م ك ا ل م ده ه ل و اللي ب م ن ا ف الكلمه ا ع ي م ه م ا ل ل ل ا ل ا ل ز ي ه ل ط ب ا و ل ي ه ي ن صاير ب ل يعني ن و ع ك ا ل ك ر ا م ف ر و ض هي ا ل ي هي ا ل ل هي اللي هي ا ل ي ه ل ه ا ل ل هي اللي ه اللي اللي هي ل ي ا ل ل اللي ا ل هي اللي هي ا ل ل اللي هي ا ل س ي ه اللي هي ا ل ي هي ا اللي ه اللي هي اللي هي اللي ه اللي هي اللي هي اللي هي ا ل هي ا ل ل اللي هي اللي ه اللي ه ا ل ل ي عندنا دي و ل انه ي بتحصل قويه ن في القطار والظفر يعني يقرب القطار في مكان والظفر في ثلاث مكان ل تاني خالص ه ا ل القراء الهالة ايه ايه ثاني او لولا قراءه الجنه اردت ل سبع عين العين تملك ع بلاك عرضه لكنها رجليه ا ص ن ا ن هلا ما يردني تقاطعين سبع عين العين أكثر ت ل ا س ي ه ا اللغة في أكثر لا يمكن لاحد كده يقول الكاتب ل ا س م ولا لا اقبل فوق تظهر الكوتش ع ا ي ل هتقولي لك ان انا م م ن اقبل كده لما ن ا ا م ك ت ش عاملين الكاتب لازم يبقى فيه عامل تاني زي الكاتب لازم يبقى هنا اول عامل هو ا ل ك ت ب لازم خللين عامل ف و ا ي ن ا ر ي ن سلطه في مثل ق ل ا ر ض ا خ الشكل اللي ن ب ل ن ا التنظيم ب د ا ع المثل ق ل ا ر ض لو ت ل ع ت ه ان الشركه دي خدمت مثال في مثل ا ل ا ر ولكن ذ ا ا ل م س د ا ل ي ي ن م ا ح ظ ا ل س ي ه ي ن ي ي و ن م ن ان ي ك ن س د م م ن ان يكون م ا ج ممكن ان يكون م س ان يكون س ج د م ن يكون مسجد ممكن ا ي م س ج ن ان ي ك د ا ي ك و م ان ي ك ن م م ان ي ر و ن ان يكون ي و م ان ك ن م ان ي ك و ان يكون م م ان ي ك ن م ان ي ك م م ك يكون ممكن ان يكون م ك ن ان ان يكون ممكن ان ان ان ا س ان ان ان ان ان ان ان س ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ي ان ا ل ان ان ة ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ن ان ان ا ويبتدي النهارده ا يقال اكتبين متى ب ان ل يقوم بتصوير الاختبارات ا ل ق ا ب ا ل قد ا ل ا ن ب ا ل ي ز ي ه اما اذا اردت ان ا ل س على الموضوع ف ه ا ل س ا ج ل من ا ل س اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس ا ل س اجلس اجلس ا ل س اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس ا ج ل ا ل س اجلس اجلس اجلس ا ج ل ن ا ف ل س اجلس ا ل س اجلس اجلس اجلس ل س ا ل س اجلس اجلس اجلس ا ج اجلس ا ج ل ا ل س اجلس ا ج ل اجلس اجلس اجلس ا ج ل اجلس ا ل اجلس ا ج ا ل س ا ج ا ل اجلس ا ج ا ل س اجلس ا ج ل اجلس ا ولما بيطلع ت ح ل البيمبلغ ا ن ان ل ي ب ل ى اكتر غريزه برغجه كده يبقى حلو فرص على, على السي ألا؟ في سي فبتجي ا ل ي ت ز ا خالص و ا ل ا ن ا ن بيشتغل على هذا الاكتر و هذا البلاد ده نتيجه الباخم ت ع د ي د ة كده نتيجه ا ل ب ا ر م ذ ر ي ة بتجين ي أ ل و ا ن م خ ت ل ف ه للسنه ث ل ل غ ا ي ة ما يكسر كمبليت اضرار حجم او ب أ ك ث ر غ د ي ز ه برغجه ولكن ن ل أ هذا هو مسؤول عنه في السياره ا أ الاولى كين والاخرى ر والاخرى والاخرى انجاين أ والاخرى ه ا و ا ل ن ا دي ع خ ر ايه ا ل ا خ ر ى والاخرى ي ي ت و ا ل و ا لها ان تجي شيء بعد كده في الوهمه تنوس درس بعد كده ل ي ا ل و ه م ق كرامه بتتمثل ا ل و ه م ق بنم بعد كده بريء و ر ا غ وبعدين ينوس و ا ح ك د ب ا ل ا م ل من ا ح ب السكينه و ي د ع في اللومه ي ع ي ت ن و تعالوا في البيت ا ل س لان اول ما وصلتوا اسمها زيد م ن ر الذي ع ب ا ر ة عن اختي وقالت لها ان الاخت ا ل م ق ر ض ه التي تتحمل فيها بعد ف ت ر ة معينه فلا يستلمها الا ا ن ي ا تتحمل الاخت المغرضه التي تتحمل ا ل ا ي ت المغرضه التي تتحمل الاخت ر المغرضه التي تتحمل الاخت المغرضه الجرانوز ي ل دي بتحتوي ج ر دي, الجانبين. الجانبين دي, 100. 100. دي على حديد ولو الحديث ده الحديد انقذب لو ن ي ج ا ن الجرانيون حديد ا اتنها ج وحاجة الجانيون عطا ب ا ن ي ك د ن ا لونه م البيبي خالد ده بعد بكره يتحول لندى اسمها فيه زائد زائد ا ل خ م س ي يعني ايه عن اخضر زائد زائد خمسين يعني ايه عن اخضر زائد زائد زائد خ م س ي ل يعني ايه روبن زائد خ م ي ن عشان ما بتصدق بعد كده بيفصل كمبتل اضواء حمل ل ل ح ا ا ت دي كلها وجيت شغال ويرجع الجزء لهم الصبيه الصالحه ه ت ق <تصفيق> و ي ل ي ده كلام د م ي ن ت ي ن ه بس مش فاهمه هتبقى الايد الشاعه ب ر و ج من ل ك ر ا م ده يقولك كل ل ن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 ف ولكن يجب ة ان ل على أ كسيرة ا يكون هناك ه رفتت افعال تجربه من المسؤوليه ت التي يجب ان ا يكون هناك افعاله م جريه يبليد يتنبوا يعني و なんで私たちはそれを見ることができないのか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 どういうことかは、あういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうこ e i は、どういうことかは、どういう a とかは、どう i うことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、どういうことかは、 فقال عموما ن ك تشتغل بالقلب وتشرح بالسجن لكن وين ل ا ت ت ش ا غ بالجنس بقلب المنزل من هذا المنزل فعلا يا صالح غير العموم غير الخلق من نمطر دان ع م و ا انك تشاغل بالتبقى مره ثانيه مره ثانيه يعني ماتبقى قريب وقف عنيف ط ل ع لكن ممكن ت ب ق ط و ل ف ع ان ت ل ي ان ت ن ل ان ك و ي ك ان ت لديك ن ت و ن ل د ان د ي ك ان تكون لديك ان ت ك لديك تكون ل د ي ا لديك ان و ن ل د ان تكون ل د ي ن و لديك ان ت و ن ل د ي ا لديك ان ت ي ك ان ت ك ر ن ل ي ك ان تكون ل د ي ان و ن ل د ان ت و ن ل د ي ان ت و ن ل د ي ان ت ك ل د ي ان و لديك ان تكون د ا ل ي ن و ن ل د ب ان ت ي ن ي ك ا ان レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーで作ることができます。レギュラーも作ることができます。 ولكن ل يجب ي ان يكون الاطار تبلي الساعه في الجنوبيه ويكون الاطار ت دي مكان ي م س الساعه ج ل د تين م مكان كده ب ي في الجنوبيه ا مطاعت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 ل ا ي ب ان ي ن هناك جهد ل ي و ن ه ن ك جهد لكي يكون هناك جهد ل ي يكون هناك ج ه لكي يكون هناك جهد لكي يكون هناك جهد لكي يكون هناك جهد لكي يكون هناك جهد لكي و ن ه ن ا جهد لكي ي ك و ه ا ك ج ه لكي يكون ا ك ج ه لكي ن ه ن ك جهد ل ي يكون هناك جهد ك ي يكون ا لكي يكون هناك جهد ي و ا ك د لكي يكون هناك جهد لكيكون ن ا لك どういうこと أنت ا ولكن يجب ان ل <سؤال> قاله يكون هذا ن و مسؤولياته في السن ب الماضيه ويكون هذا هو مسؤولياته في السن الماضيه こパラバー a 切らせるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにや a ためにやるためにやるためにやるためにやるためにや n ためにやる a めにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるた n にやるためにやるためにやるためにやるためこれるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるためにやるため ولكن يجب ان يكون هذا المستقبل على المستقبل على المستقبل ي ي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 どういうことですか هل ترى الظالم في الساعه الخامسه لا عبد ل ا ان ت م ن ب ف ض ل هل تؤمن 私たちはこの時点での参加者が行われている اذا ولكن ا ي ي ا ل س ب ان يكون و ل هناك ل ا منطقه ل تتكلم مع العلاقه ل بالتكلم ي و ا ن ويضار م ا ل هذا ا ل م ا ل م يجب ان يكون هناك مسلمون في المسلمين يجب ان يكون هناك مسلمون في المسلمين يجب ان يكون هناك مسلمون في المسلمين اذكار قلنا ايه قلنا ان يتوني لتريه ل الجلد والصالح ي اتقرر ل تبدو بالصف بالصف وفي هذا عائلتك تفضل لكي تشوف ا ا ر لكن ل د ي ت ف ا ر و د ى ا ج ي ل ي د ا جيدا د ا جيدا ج ي ا جيدا جيدا ج ي د ي د ا جيدا جيدا ي د ا ي ا جيدا جيدا ي د ا جيدا ج ي د ي د ا جيدا جيدا ي د ا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا ج م د ا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا ج ي ا ي د ا جيدا جيدا جيدا ج ي ا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا ج د ا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا ي ا جيدا ا ج ي د ج ا ي الشغل ا ل م ا ر ج المقاوله ا والله لعيش المازم بديه فيها اديه م ن ب و ز ه بدل ما قلنا على ا ل طريق لعيشها مضيقه م ؤ ث ه للاديه الاخرى كي ندعونا بطلب فيها من جنبيه السك او غير اديه ايه وكده معك الصوت لو نعيش السك صار بديه خاف بفكره ان يركزوا اديها لعيشها طالع بالسك ضعفت للاديه القريه م オマティナ بتسمع مثلا في الكلمات اللي بتقولها كلمات كيه بتسمع كلمات كره كلمات كيه بتسمع كلمات كره كلمات كره كلمات كره كلمات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 ساعدني اياك إ ي اياك اياك ر ربيول اياك اياك ر اياك اياك اياك ر مقعودة اياك د إير اياك ر ربيول ب فيه. دي مأسوع تنسع ليه ل أ ن الحياه ل ة ا الغير كتير من مدريد مدير مدير ا ل سيستهالي بلعنف ارضي لين عميق اللفريدر من الز llegات لماذا لا م ن ان و ن ه ذ ل م ك ا ن م يكون هذا ا ل م ي ك هذا المكان م ان ي هذا ا ل م ا ن م م ان يكون هذا المكان م م ك ي و ن ه ا ل م ا ن ممكن ان يكون هذا المكان ن ان ي ك ا ل م ك ا ن م م ك ان يكون ا ل م م م ن يكون هذا ل ا ن م م ن ان يكون ه ذ ل ك ا و ن ه ا ل م ا ن م م ن ان ي ك و ه ل م ا ن يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون م م ان يكون م م ك ان يكون م م ان ممكن ان ي ك و ان يكون ممكن ان ان ي ك و ان يكون ممكن ا يكون ممكن ا يكون ممكن ان ان م ان ا ي ك و يكون م م يكون م ان ويلا هيك ضرس السلطات ف ي س ت م ت ل ا ش ا الاولين من ركوب الارض ليه زي ما انتي اذا درستي ت ن ظ ر و ن اياك م ي م ا ولا تؤمنوني ميلا ليه خبرني م ا ل ي ن دا ا ل آ ل ة العظيم هادي الارض يا راشد لما تصيري الى رغبه بدلي بالاطعام على خاصه مقدرتين فالتالي ض ر ب ا ل س ر ق ة ف ت ي ر كتير يعني م غ ب و ط ه م ع ك و ر ه فالتالي مكبوطه بين الدم ا ل ك ن لدينا شخص لا يمكن ان نتحدث ط ي عن المشاهدات التي تتحدث ي ن ه ا بشكل عام ل ي ونشرها بشكل ت لي عام في ا من من من من لكن لماذا تتعامل م ي هذه المسائل ل الاولى من اثار تسكين السفينه لن يكون لديك مسائل ا ل ا ا ل ى من اثار السفينه لن يكون لديك مسائل الاولى من ا ث ي ر السفينه ن أ ولكن هذه هي الساكن او المنزليه التي تتوقع لكي تتبنوا فتعالوا يا اخي ناخذ البلد او الساق او الساق لكي تتبنوا ي ه هي يا اموالها ل ا ن ا في نفس القرن خذنا ليله الحرام اللي هو مثلا من س ب ا ي ك ي ت ا و ل ويزيدون جاذبيه الماضي تعالوا نخذ زيراء خ لكن ا ص ت د ي لها ت لدينا تتفصل ل مقابله ت للتصرف بهذه ا ل ت ا ا ر ي ق ه التي ل السجدية جثني ي تتمتع بها ل ج منطقه م ي ا ب ل ه ا ث للتصرف ا ث ة بها ي ل ب ا ن ط ق ه عملها ولكن المكان المطعم ر ا كثير من الارض ولكن هذا هو م ا ت مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه م س ؤ ه مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ل ي ه م و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه ل ي ه م ل م س ل ي ه م س ؤ ل ي م س ي ل ف د ر ي ل على ن ل م ع ن ى أ اما اذا ل اردت ان تكون لنجيبهم في ي الأسئلة في مرضي اردت ان ل م تكون ا مرضي فهناك يجيب لا تفيد ليبلا السبب في الأيضان السدود ا ل سجرات بأثنين و ث ل ا ل ل ا س ه ه ي ب ل ى دينها في, ميلر ميلر في فنحن فنحن. على من الراب ي قيم س م و ه لكن لها مياه قط معروفه ولكن ف ع لها ل ل مياه فتال قط معروفه ي ولكن لها ل مياه قط معروفه لها مياه ر قط ا ل ك ن يجب ان يكون ا ل م ك ا ن يجب ا يكون هذا المكان يجب ان ي ك و ا ا ل م ك ا ي ان يكون ه ا ل م ك ا ن ي ا ه ذ ه ب س م ك ا ب ان ك هذا المكان يجب ان ي ك ن هذا المكان يجب ا يكون ه ل م ك ا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان و ن ذ ا المكان يجب ا يكون هذا ا ل م ا ن و ا المكان ي ب ان ي ك و هذا المكان يجب ان ي ك ه ا المكان يجب ان ي ك ن ا المكان ي ج ان ي ك و هذا ا ل م ك يجب ن يجب ا ي ه ا المكان يجب ان ي ج ان هذا ا م ي ج ان يجب ان ان ان يكون ا ا ل م ا ن ي ج ن ان ي ب ي ه ولكن يجب ان تكون الامر بهذه الطريقه التي تكون امامها فتحتها ولكنها تكون امامها فتحتها ع خمية فاذا كانت ا ل خ ا م ب ي ح تجد ان ل <تصلح> ل ي تكون جميله <تصفيق> جدا ا و تكون جميله <تصفيق> جدا و تكون <تسفيق> جميله جدا وقالت هي ل البشريه و ب ف ح ه ر ا ب ح ه للسؤالين المناسب ل للسؤالات ب للملاحقين سؤاله التراك بثلاثة تعالى من نقطع في ا ب ط ا ل ت ي ن